الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لقالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنطرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن فعلت ذكرى سيذكرني يخشى ويتجنبها الأشقا الذي يسلم والقدرة ثم لا يموت فيها ولا يح. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَنَكَ وَنَكَرَ سَنَ رَدِّي فَصَلَّى مَن تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ أَذَال فِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللهُ أَكْبَر سبحان الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله رحمه الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أبعنت عليهم غير المرضى لا أعبد لكم دينكم ولي الدين الله أكبر الله أكبر سيعال الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 وذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم غير المغنوب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 ومن اليقين ما تهون به علينا نصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارف منا واجعل فأرنا على من غلمنا وانصرنا على من عاذانا ولا تجعل مصيبتنا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 اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعول بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وضّنوه وظاهره والدرجات العلام من الجنة والدرجات العلام من الجنة والدرجات العلام من الجنة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 اللهم اجعلنا ممن يقوم هذه العشر ايمانا واحتيابا ايمانا واحتيابا ايمانا واحتيابا اللهم اجعلنا ممن يثق فيها لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يثق فيها لقيام ليله القدر فيكتب له عظيم المذوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آله العشر مباركة على أمة الإسلام في كل مكان تصبح فيها أحوالهم وتحقن فيها دماؤهم وتجمع فيها كلمتهم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 يا ناصر المستضعفين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوات المضطرين يا مجيب دعوات المضطرين, المضطرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هذا النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فنا أم عليك أنت كما أذنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الرحمة المهدى والنعمة المصدى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى